وهلتاك نبأ الخصم إذ تشوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطق واهدنا إلى ثواث 90 وتسعون نعده ولي نعده واحده فقال اكفلنيها فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسوء لنعدتك الى نعاده وانك كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاشتغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ وَإِنْ دَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتبعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما طلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي نَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّاتِ كتاب أنزلناه إليك مذارك ليتدبوا آياته وليتذكر أولو الباب ورهبنا لداود سليمان نعم العبد إن له أواب إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مشحا بالسوق ولعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم ألاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبئي لأحد من بعدي إن كأنسى الوهاب فشخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصار والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في لصفاد هذا عطار ثمنا فامننوا وامسكوا غير حساب وان له وان بنا لغلفا وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ ناده ربه ان مسني الشيطان بنفذ وعذاب اركض برجلك هذا مؤتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرا لأولل الباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنا مصابرا نعم العبد انه اول وابكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الهدى ولا ضلال اننا اخلفناهم بخالصه فكر وإنهم عندنا لمن المصطفين لخيات واذكر إسماعيل واليسع وذلكفر وكل من لخيات هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدل مفتحة لهم لبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب